الهم متكوين نار والحزن يا بغيني جاره والدمع سالف غزاره قد الشفوق العمار الهم متكوين نار والحزن يا جاره والدمع سالف غزاره قد الشفوق العمار الهم تكوين نارا والحزن يا بغين جارا والدم عسال بغزارا قدش فوق العمارة الهم تكوين نارا والحزن يا بغين جارا والدم عسال بغزارا قدش فوق العمارة <تصفيق> الهم تكوين نارا والحزن يا جارا سانب غسارة أد الشفوق العمارة